لن ينال الله لحومها ولا دناؤها ولكن يناله التقوى منكم لن ينال الله لحومها ولا دناؤها ولكن يناله كَذَّبِكَ تَخَرَّهَا لَكُمْ لِتُكَذِّرَ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَأَشِرْ إِلَى الْمُحْسِنِينَ كَذَّبِكَ تَخَرَّهَا